بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إ ذ ا اكتالوا على الناس يستوفون و إ ذ ا كالوا هم أ و وزنوا هم يخسرون أ ل ا يظن أ و ل ئ ك أ ن ه م مبعوثون